Bismillah. Assalamu alaikum. Ame Rabu. Hadith arat in het boek Deziel Muṣṭalah al-Haythi, door Dr. Muhammed al-Tahmān. Afzorah. Hij "De hadith is muṣṭalah. Taariqum, een taal, is het de beschrijving. En het is muṣṭalah. En wat muṣṭalah is, is dat de de we hebben een de Koran. We de Koran. We de Koran. van de Koran. van de de de de van فما زال الحديث موصولا عن انواع علوم الحديث وبلغنا الى قول المؤلف حفظه الله الحديث المصحف قال وفي الاصطلاح عند المحدثين تغيير الكلمه في الحديث الى غير ما رواه الثقات لفظا او معنى تغيير الكلمه في الحديث الى غير ما رواه الثقات لفظا او معنى فمثلا يعني عندنا يعني الحديث المصحف يعني الذي وقع فيه تصحيف وايضا الحديث المحرف الذي وقع فيه تحريف فمثلا الحديث مثلا يكون من رواية السقاط مثلا يا أبا عمير ما فعله أن نغير يا أبا عمير ما فعله النغير نغير وطبعا لا يخفى على علمكم أن الكتابة لم تكن منقوطة ولا مشكولة يعني لم يكن سمى نقط ولا شكل يعني في الكتابة القديمة لم يكن سمة نقط ولا شكل يعني الكتابة لم تكن منقوطة ولا مشكولة يعني مفيش نقط ولا شكل يعني الكلمة يعني عارية من الشكل ومن الإيه؟ ومن النقط يعني مفيش نقاط على الكلمة يعني كما هو الآن مثلا آه التاء نقطتان مثلا والثاء ثلاث نقاط والباء نقطة واحدة والياء نقطتان نقطتان من اسفل لا الكلمات في الكتابه القديمه لم تكن منقوطه ولا مشكوله لذلك بعض العلماء الذين كانوا يعني ياخذون العلم من الكتب كانوا يقعون في التصحيف وبعض الناس الذي أخذ القرآن من من الصحف يعني يقرأ القرآن من الصحف لم يأخذ القرآن مشافهة عن المشايخ كان يقع في بعض التصحيفات المضحكة يعني البعض مثلا قرأ قوله عز وجل لا ريب فيه قال لا زيت فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه عندما قرأ القرآن من الصحف دون أن يتلقى القرآن من أفواه العلماء قال لا زيت في لأن الكلمة غير منقوطة يعني الراء غير منقوطة والياء كذلك غير منقوطة والباء غير منقوطة فإذا قرأ الإنسان القرآن من المصحف كما يعني يفعل الآن الناس الكبار اللي هم يعني غير متعلمين تجي مثلا عنده مثلا تسعين سنة أو مئة سنة إذا قرأ من المصحف يعني يخطئ في قراءة المصحف لأنه يقرأ دون أن يأخذ القرآن من أفواه العلماء فتجدوا مثلا يقع فيه مثلا إيه لا ريب فيه يقول لا زيت فيه ما هي الكلمه تحتمل ريب وتحتمل إيه زيت ما هي غير منقوطة وغير مشكولة فممكن تقرأ لا ريب فيه وممكن تقرأ إيه لا زيت فيه فهذا هو التصحيف يعني عندما يقرأ القرآن من الصحف أو يأخذ العلم من الصحف يقع في التصحيف ليه لأن العلم اخوه إخوة يعني جرت سنة الله سبحانه أن يتلقى عن العلماء مشافهة يعني مثلا جبريل عليه السلام سمع القرآن من الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل عليه السلام كان يعرضه في كل عام في رمضان كان يعني يعرضه القرآن يعني يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل يسمع وجبريل يقرأ والنبي يسمع هذه المعارضة فلا بد أن العلم يتلقى من أفواه العلماء فإذا أخذ العلم من الصحف وقع الإنسان في الإيه في التصحيح اللي هو تغيير الكلمة تغيير الإيه الكلمة لا ريب فيه لا زيت فيه فاا قول الله فجعل استقايتا في رحل أخي البعض صحف فقال فجعل استقايتا في رجل أخي ما رحل ما غير منقوطة وغير مشكولة تنطق إيه رحل وتنطق إيه رجل في رجل أخي لذلك إذا أخذ الإنسان العلم من الصحف وقع في التصحيف يعني أنه يغير الكلمة عن النطق السليم فبعض العلماء كان يقرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا عمير ما فعل النغير النغير ده طائر صغير طائر صغير يشبه يشبه العصفور لما مات هذا الطائر فالنبي صلى الله عليه وسلم يداعب هذا الغلام اللي هو ابو عمير فقال يا ابا عمير ما فعل النغير لما مات يعني النغير الطائر الصغير فالبعض صحف هذه الكلمه قال يا ابا عمير ما فعل البعير ما فعل البعير خلنا نغير الطائر الصغير إيه؟ بعير ليه؟ لأن الكلمة غير منقوطة وغير مشكولة ومن يعني نظر في المخطوطات القديمة لو عندك مثلا مخطوطة قديمة أو بعض الكتب فيها مخطوطات قديمة تجد أحيانا الكتابة غير منقوطة ما فيها نقط ولا فيها إيه شكل فكانت القراءة قديما في في في منتهى الصعوبة تخيل أن تقرأ كتابا غير منقوط وغير مشكول لذلك العلم يا إخوة يعني العلم المعول في العلم هو التلقي عن المشايخ لا يمكن أبدا إنسان يتعلم من قبل نفسه، لابد أن يتلقى العلم عن أهل العلم عن العلماء لأن العالم يعني سوف يعني يختص لك الطريق يقول لك مثلا لا تقول ابن الهيعة أكثر الإخوة يقول عبد الله ابن الهيعة بالرغم أنها صعبة يعني الهيعة دي صعبة السهلة إيه لهيعة ومع ذلك يقرأ لهيعة لهيعة عبد الله بن لهيعة واضح فليه؟ لأنه لم يتلقى العلم من أفواه المشايخ مثلا هناك عالم يقال له ابن خليكان ابن خليكان ده صاحب كتاب الوفيات لابن خليكان لابد أيضا أن تأخذ ضبط هذا العالم من أفواه العلماء كان الشيخ محمد عم رحمه الله يقول من لم يأخذ ضبط هذا العالم من أفواه العلماء لا يمكن أن يقرأه قراءة سليمة هل مثلا يعني يمكن أن تنطق هذا الاسم بهذه الطريقة ابن خل كان لا يمكن إلا إذا يعني وجدت أحدا من أهل العلم ينطق هذا الاسم أمامك واضح إخوة فالتصحيف يعني هو تغيير الكلمة تغيير الكلمة ف... وهذا يقع عندما يأخذ الإنسان العلم من الصحف لذلك قالوا لا تأخذ القرآن من مصحفي لا تأخذ القرآن إيه؟ من مصحفي يعني الذي تعلم القرآن من المصحف لا يمكن أن تأخذ عنه العلم لا إنما تأخذ العلم عمن تلقى العلم من أفواه العلماء والمشايخ واضح هذا هو التصحيح فيا أبا عمير ما فعل نغير قال يا أبا عمير ما فعله البعير فصحف في هذه الكلمة يعني غير الكلمة يعني الهيئة الصحيحة غيرها إلى هيئة, إيه؟ إلى هيئة غير صحيحة هذا هو التصحيف واضح إخوة؟ نعم هو فن جليل هميته في الكشف التي وقع فيها بعض وإنما هذه يعني هذا التصحيف يا إخوة لا يسلم منه أحد لكن بين مستكسر ومستقل لكن لا يسلم منه إيه أحد من أهل العلم يعني التصحيف لا سيما في الأزمنة المتقدمة يعني قلة من يعني لا تجد له تصحيفا لكن طبعا بين مستكثر من التصحيح وبين مستقل لكن هذا العلم لا يعني ندركه الا الحذاق، الا العلماء الافذاذ صناديد العلم, العلم العلماء الجهابذه واضح فلكي يعني تسلم من التصحيح لابد ان تتلقى العلم من افواه العلماء ومن افواه المشايخ نعم تقسيماته تستمع العلماء والمصحف إلى ثلاث تقسيمات كل تقسيم باعتبار وإليك هذه التقسيمات التقسيم الأول باعتبار الموقع ينقسم المصحف باعتبار الموقع الى قسمين وهما الأول تصحيف في الإسناس منثال حديث سورة على عن الأعوام المراجب صرحته من 20 فقال على العوام الأعوام زاحف القسم الثاني تصحيح في المتن ومثاله حديث ذلك النذاب أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد صحبه العلماء فقال احتجروا في المسجد نعم يعني التصحيح إخوة كما يقع في الاستناد يقع في المتن واضح بالتصحيح طارة يقع في المتن وطارة يقع في الاستناد واضح فا مثلا عبد الله ابن لهيّع ينطقه إيه عبد الله ابن لهيّع واضح أو مثلا الضحاك ابن مزاحم يخليه إيه أو العوام ابن مزاحم مثلا يغير اسم الروم المهم أنه إيه يخطئ في اسم الروم هذا تصحيح في الإسناد أما تصحيح في المدن فامثله كثيره جدا كما مثلنا يا ابا عمير ما فعله ان نغير هذا تصحيف في الايه في المتن يبقى إذن التصحيف يقع في الاسناد ويقع في المتن واضح يقع في ويقع في المتن يعني مثلا إخوة المشهور في أسماء الرواه أحمد ولا لا أحمد المشهور في أسماء الرواه أحمد لكن هناك راون اسمه اجمد اسمه ايه أجمد بالايه بالجيم فهذا الاسم كثيرا ما يتصحف يعني هو طبعا بيكتب من غير نقط يعني ايه همزة ح ميم دا فكان كثير من الرواق عندما ينطق هذا الاسم يقول ايه أحمد لأنه هو المشهور أما أجمد ده قليل جدا يعني من يسمى بأجمد فكان يصحف أجمد إلى إيه أحمد يصحف أجمد إلى أحمد ليه لأنه هو ما يعني المشهور عنده أحمد فينطقه بالسليقة بالأحمد يعني لكن يعني هو الصواب أجمد بالجيم واضح فهذا تصحيف الإسناد التصحيح في المتن يعني كثير جدا يعني حدس ولا حرج يعني تصحيح المتن كثير جدا يعني مثلا ابن لهيعه مثلا حديث احتجر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يعني اتخذ حجره من حصير او نحو للصلاه هو صحف كلمه احتجر الى ايه احتجم واضح الى ايه احتجم احتجر الى احتجم هذا تصحيح في المد نعم يعني اتخذ حجرة في المسجد اه يعني من حصير كده بحيث يصلي فيها يعني نعم التقطيق التقطيم الثاني باعتبار من شيء وينقسم باعتبار من شيء الى قسمين ايضا وهما الأول اصول الخط التصنيف وهو الاكثر أي يشتغل الخط على وصل القلم إما جرائات الخط أو عدد النقاط ومثلا من صار رمضان واتبع ستة من شوال صحته وربك الصولي. فقال من صار رمضان واتبع شيئا من شوال فصحف ستا إلى شيئا. الثاني تصريف السبب أي تصريف النش أي تصريف المشو وضرب السبب ونحو ذلك. فتشتده الكلمة عليه بعض الكلمات لكونها على وزن صفي واحد ومثال حديث الرويين عن عاصم الأحوال. صحفهم بعطون فقال عن واسمهم الأحدى نعم يعني الآن المؤلف يا إخوة يتكلم عن أسباب التصحيف أسباب الإيه؟ التصحيف يعني الأسباب التي توقع العالم في التصحيف فهناك تصحيف سببه البصر سببه الإيه؟ البصر إنسان عندما يعني يخونه البصر يقع في التصحيح. يعني البعض مثلا قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان واتبعه ستا من شوال قرأه ايه شيئا من شوال طبعا لا يغب عن بالك ان الكلمات ايه غير منقوطة وغير مشكولة فطبعا كلمة ستا ممكن تقرأ ايه شيئا ليه لان الكلمة غير منقوطة هذا تصحيف بصر يعني سبب البصر خانه البصر فقرأه ستا قرأه شيئا من شوال هناك تصحيف السمع وهذا يقع نقع فيه كثيرا تصحيف السمع يعني مثلا بعض الناس يعني يقول لك كلاما فتسمعه على وجه آخر يعني يقول لك كلاما فتسمعه على وجه آخر فيقول لك أنا لم أقصد هذا أو لم أقل هذا هذا تصحيف الإيه السمة تصحيف السمة يعني تسمع الكلمة على غير وجهها الصحيح هذا ايضا من اسباب الوقوع في التصحيف نعم التقسيم الثالث باعتبار الوقتية او معناه وينقسم باعتبار الوقتية او معناه لا تصنيه وهما الاول تصحيف في الوقت وهو الاكثر وذلك كالكتات السابقة الثاني تصحيف في المعنى أي أن يلقي الراوي المصحف والنفض على حال لكن يفسره تفسيرا يدل على, إن على أنه فاهم معناه فهما غير مراد ومثال قول أبي موسى العنزي نحن قبل لنا شرف نحن نحن عازم صلى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى العنزة فتوهم أنه صلى إلى قبيلته وإنما العنزته هنا الحربة تنصر من هلالي نعم يعني تصحيح يا إخوة إما أن يكون في اللفظ كما في الأمثلة السابقة وإما أن يقع له تصحيح في المعنى يعني يفهم الحديث على غير وجهه الصحيح فالعنزه دية رمح كان هذا الرمح ينصب أمام النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي في الصحراء ك يعني يجعلها سطرا له في الصحراء. فبعض الناس كان من قبيلة تسمى قبيلة إيه عنزة. فظن أن العنزة للروح يعني التي كان ينصب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه يعني قبيلة عنزة القبيلة اللي هو منها هذا الإيه الشخص. فقال نحن قوم لنا شرف صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلينا. يعني هنا يعني فهم الحديث على غير ايه على على غير وجه صحيح هذا يقال له تصحيف في الإيه؟ تصحيف في المعنى واضح تصحيف في المعنى فهو هو لم يصحف اللفظ لكن فهمه الحديث على غير وجه صحيح فقال نحن قوم لنا شرف نحن من عنزه يعني قبيلة تسمى عنزه صلى الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن المراد بالعنزه الرمح الذي كان ينصب للنبي صلى الله عليه وسلم في الصحراء يعني كي يكون سترة له أمام المار ال ده المراد بالعنزه للرمح الذي ينصب ينصب في الصحراء في الفضاء فظن هذا هذا الرجل أنه يعني أن المراد بالعنزه القبيلة قبيلة إيه عنزه الذي هو منها فقال نحن قوم لنا شرف يعني لنا منزله ومكانه صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلينا واضح ده لم يصح في اللفظ لكن صحف في الايه في المعنى يعني فهم الحديث على غير معناه طبعا نقع نحن نقع في هذا يعني حدث ولا حرجا في تصحيف المعنى يعني نفهم الأحاديث على غير وجهها الصحيح نعم تقسيم الحظ محظور هذا قد قسم الحمد بن حجر التصحيف تقسيماً أفضل فجعله قسميه وهما المصحف وهما كانت فيه بالنسبة إلى نطق الحروف مع بقاء صورة الخط والمحرف هو ما كان تغيير فيه بالنسبة إلى شكل الحروف مع بقاء صورة الخط نعم نحن عندنا نوعان المصحف المحرف. المصحف والمحرف طيب هل هناك فرق بين المصحف والمحرف هل هناك فرق عند العلماء المتقدمين ليس هناك فرق بين المصحف والمحرف واضح فإذا غير الراوي الكلمة عن وجهها صحيح يقال له تصحيف ويقال له إيه؟ تحريف واضح لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني غاير بين المصحف والمحرف واضح غاير بين المصحف والمحرف فعنده المصحف ما غير فيه النقط مع بقاء الحروف المصحف ايه ما غير فيه النقط مع بقاء الحروف ما غير فيه النقط مع بقاء الحروف ما غير فيه النقط مع بقاء الحروف يعني مثلا كلمة حبان كلمة ايه حبان ابن حبان مثلا هذه الكلمة عندما تصحف تصحف الى ماذا الى ايه حيان الى حيان طيب ايه اللي غير في هذه الكلمة النقط فقط يعني الباء ابنة ايه أو أبدلة ياء هيان واضح فإذا كان التغيير في النقط مع بقاء صورة الحروف يعني الحاء هي الحاء والياء ال... هي الياء لأنه طبعا مش منقوطة نبرة كده والألف هي الألف والنون هي النون فإذا غير النقط مع بقاء صورة الحروف يقال له المصحف عند الحافظ ابن حجر احنا اتفقنا أن المصحف والمحرف ليس بينهما فرق عند المتقدمين إذا غيرت الكلمة عن وجهها صحيح يقال له الايه؟ المصحف والمحرف لكن الحافظ رحمه الله غير بينهما فقال المصحف ما غير فيه النقط مع بقاء الحروف طب المحرف قال ما غير فيه الشكل مع بقاء الحروف المحرف ايه ما غير فيه الشكل اللي هي الحركات يعني مع بقاء الحروف مثلا عبد الله ابنه لهيع يخليها ايه لهيع ابدل الفتحه ايه ضمه يعني خلى لهيع لهيع مثلا ابن ابي نجيح يعني راون اسمه ايه ابن ابي نجيح بفتح الايه النون بعض الناس يقرأ إيه ابن أبي نجيح فهنا يقال له الإيه المحرف ما غير فيه الشكل يعني الحركات الضمة والفتحة والكسرة مع بقاء صورة الحروف لهيعة هي لهيعة اللام والياء والهاء والعين والتاء لكن بدلا من أن يقول لهيعة قال إيه لهيعة نجيح نجيح وعلى هذا فقس والله الاثنين لا المقوله بتاعته دي تقريبا مش يعني يعني من... واضح يا اخوه الان نريد ان نفرق بين المصحف والمحرف ايه المصحف والمحرف المصحف ما غير فيه الايه النقط احمد يخليه ايه اجمد واجمد يخليها احمد فغير في الايه في النقط وصوره الحروف واحده الهمزه والحاء والميم والدال هذا هو التصحيف عند الحافظ ابن حجر طب المحرف عند الحافظ ابن حجر ما غير فيه الايه الشكل الشكل اللي هي الحركات يعني الضمه والفتحه والكسر ما غير فيه شكله مع بقاء صوره الحروف واضح فهذا هو المحرف عند الحافظ ابن حجر نعم هل يقدم تصريحه في الراوي إذا صدرت الصحيف من الراوي الإدراء فإنه لا يقضح في ضبطه لأنه لا يسلم من الخطأ من الخطأ والتصحيف القليل أحد قليل أحد وإذا قصر ذلك منه فإنه يقضح في الضبط ويدل على حفظ الضبط وأنه ليس من أهل هذا الشأن نعم ف... يعني مثلا إذا كان الراوي مثلا, روي مثلا خمسين حديثا صحف فيه أربعين حديثا هذا التصحيف يؤثر في درجه الراوي ولا لا يؤثر يؤثر انه 50 حديثا كيف تصحي في 40 حديثا لان تصحيف دليل على إيه؟ دليل على عدم الضبط دليل على عدم الضبط لكن إذا روى 50 حديثا صحح في خمسه أحاديث أو في مثلا 10 أحاديث هذا لا يؤثر في ايه في ضبط واضح لكن إذا كثر ذلك منه فهذا يؤثر في ضبط الراوي لأنه دليل على عدم حفظ وضبط هذا الراوي السبب في بطور الراوي في التصحيف الكثير وإذا ما يكون سبب في بطور الراوي في التصحيف هو أخذ الحديث من بطور الكتب والصدف وعدم تلقيه عن الشيوخ والمدرسين ولذلك حضر الأئمة من أخذ الحديث عن هذا جنه Bijnaal, na de de de die de De de De de de de <تصفيق> لا الجهاله ان شاء الله الجهاله طيب يا اخو في سؤال في في المصحف والمحرر التغيير حروف ايه ده يعني مثلا عاصف الاحوا ده اللي واصل الاحوا غير التشكيل وغير الحروف ده يبقى المصحف ده على تقسيم خالص لا يعني ممكن يقع في يكون في المصحف يعني الاولى يقع في التصحيح مشقق مغيره فيه نطق مع بتاع حروف في أصل اصل حروف يعني عاصم اللي هو واصل اه الاحول غير حروف أصل حروف اه شو هو في المصحف في المحره الحافظ قال تبقى الحروف كما ما بقاء صوره الحروف أوه. لكن التغيير مره في التشكيل ومره في المحرف. والله اعلم هو يدخل يدخل في المصحف يدخل في المصحف لكن احنا عرفنا ان عند المتقدمين المصحف والمحرف بمعنى واحد إذا غيرت الكلمة عن وجهها الصحيح فهو مصحف ومحرف واضح دون التفريق بين التصحيف والتحديث فهو يقع في التصحيف يعني ان العلماء يعني أدرجوا ذلك في التصحيف واضح في تصحيفات المحدثين الهمزة الهمزة ايه؟ اه تبع النقط ولا الحروف لا تبع النقط يعني اذا قال اذا قال واتبعه شيئا يبقى يدخل في النقط النقط لا النقط واتبعه شيئا يبقى النقط نغير إيه ستا الى شيئا نعم في سؤال يا أخوة في التوصيب في حد معين مثل حديث لا ما هو لا هو يعني هو التصحيح بتاعه يورد في كتب التصحيح حتى لو اخطا في حديث واحد لو صح في حديث واحد يورد هذا التصحيح في تصحيفات المحدثين واضح لكن هل هل هذا يؤثر في درجه الراوي لا احنا قلنا لا يؤثر الا اذا كثر ذلك منه ما هو على حسب نسبه الاحاديث التي رواها يعني مثلا هو روى ألف حديث مثلا أخطأ مثلا في خمسين حديثا هل هذه النسبة تؤثر في الألف لا تؤثر تؤسر لكن إذا أخطأ في عدد كبير من الأحديث يعني مثلا أخطأ في مثلا تشمعة حديث مثلا وهو روى ألف حديث هذه النسبة تؤثر في إيه؟ تؤثر في درجة الراوي هتؤثر هتؤسر فيه برضو بالنسبة يعني بنسبة معينة يعني لا تجعله مثلا ضعيف مثلا ممكن إيه لا بأس به مثلا يعني تنزله من درجه الثقه الى درجه اقل من درجه الثقه واضح هو التصحيف لا يسلم منه احد يعني امر التصحيح لا يسلم منه احد حتى ان شعبه مع كونه امير المؤمنين في الحديث كان ايضا يعني يخطئ في اسماء الرواه واضح كان يصحح في اسماء الرواه تعريفها لغة مصدر جهلا للدعاء والجهال في الروي تعني عدم عدم معرفته أصلح أحد عدم معرفة عين الروي أو حاله. طيب نكتب بقى إخوة الروي المجهول هو الروي الذي لم يرد فيه جرح ولا تعديل. الروي المجهول الروي المجهول هو الروي الذي لم يرد فيه جرح ولا تعديل. الراوي المجهول هو الراوي الذي لم يرد فيه جرح ولا تعديل يعني لم يوسقه أحد ولم يجرحه أحد هذا هو الراوي المجهول يعني بعض الرواة في كتب الجرح والتعديل لا نجد كلاما العلماء الجرح والتعديل فيه يعني الغالب مثلا أن تجد مثلا العلماء يقولون مثلا فلان ثقة فلان لا بأس به فلان صدوق فلان دجال من الدجاجلة فلان كذاب فلان مطروح لكن بعض الرواه لا يذكر فيه جرح ولا تعديل يعني لا يوثق ولا يجرح هذا هو الراوي الايه المجهول يبقى الراوي المجهول هو الراوي الذي لم يرد فيه جرح ولا تعديل لم يوثقه احد ولم يجرحه احد فيقال فيه ايه راوي مجهول واضح يا اخوه الراوي المجهول هو الراوي الذي لم يرد فيه جرح ولا تعديل الجرح طبعا معروف يعني وصف الراوي بما يقتضي رد حديثه فلان مثلا كذاب فلان مطروق، فلان سيء الحفظ فلان لين فلان دجال من الدجاجلة فلان ساقط الحديث مضطرح الحديث ونحو ذلك التعديل وصف الراوي بما يقتضي قبول حديثه فلان ثقة فلان صدوق لا بأس به ثقة سبت فلان حافظ إمام ونحو ذلك من الألفاظ التعديل فإذا خل الراوي من التعديل ومن التجريح يقال له الراوي المجهول الذي لم يوثق ولم يجرح يبقى إذا سئلت عرف الراوي المجهول تقول هو الراوي الذي لم يوثق ولم يجرح أو لم يرد فيه جرح ولا تعديل لأن غالب الرواه لا بد أن يذكروا بجرح أو تعديل. كل راو له ايه له درجة. فلان مثلا ثقة، فلان ضعيف، فلان مطروق فلان كذاب، فلان ليس بشيء. لكن بعض الرواة أحيانا لا يذكر فيهم ايه جرح ولا تعديل، فيقال فيه راو مجهول. نعم. يعني مجهول يعني إيه؟ يعني لا يعرف حاله. هل هو ثقة أو ضعيف؟ فيقال فلان مجهول. مجهول يعني لا يعرف حاله هل هو ثقه او ضعيف نعم اسباب واسباب الجهاله الراوي ثلاثة الراوي من اسم لقب نسب من راوي يحصل نعم الجهاله يا اخوه لها اسباب لها سببان السبب الاول كثرة نعود الراوي السبب الاول ايه كثرة نعود الراوي فيشتهر بشيء منها يعني مثلا امام احمد مشهور بايه انه احمد ابن حنبل ولا لا لو قلت لك من احمد ابن محمد هل تعرفه هو احمد ابن حنبل ايضا لكن حنبل هذا ايه جده حنبل ايه جده فالإمام أحمد اشتهر بنسبته الى جده أحمد بن حنبل لكن أبوه اسمه ايه محمد أحمد بن محمد بن حنبل ف... فهذا ال... الإمام اشتهر بنسبته الى جده فلو نسب الى أبيه لربما لا يعرفه أحد ولا لأ لو قلت لك حدثني ابن المغيرة حدثني ايه ابن المغيرة من ابن المغيرة؟ لا شؤوب بن الحجاج اسمه شؤوب بن الحجاج مالك بن المغيرة شفت مع انه امير المؤمنين في الحديث البخاري البخاري هو ابن المغيرة اسمه محمد ابن اسماعيل ابن المغيرة واضح فانا نسبته الى ما غير مشتوي ربي فادى ذلك الى الجهاله به فالسبب الأول من أسباب الجهاله كسرة نعوت الراوي والمراد بالنعوت أن يكون لهذا الراوي أسماء كثيرة أو ألقاب كثيرة أو حرف كثيرة بعض الناس ما شاء الله يعني رزقه الله يعني حرفا كثيرة فمثلا يقال له الزيات والسمان والحذاء يعني سبع صنايا ومع ذلك <تصفيق> فإذا كسرت نعوت الراوي ربما إذا إذا نُسب إلى غير مشتهر به ربما لا يعرف إذا قلت لك من سامح ابن طا من سامح ابن طا شيخ, شيخ سامح قندي لكن إيه هو مشتهره بالنسبة إلى قندي واضح لذلك من أسباب الجهل بالراوي كثرة نعوت الراوي فينسب إلى ما إلى غير مشتهر به فلا يعرف واضح نعم دي السبب الأول من أسباب الإيه الجهلة كثرة نعود الراوي نعم السنو الثاني قلة الوايات فلا يتفروا الاخذ عنه بسانة قلة الوايات فربما لم نروا عنه إلا واحد نعم يعني هذا الراوي مقل من الحديث هذا الراوي مقل من الحديث يعني ليس له إلا حديثان أو ثلاثة أو أربعة في الدنيا كله فيقل الآخذون عنه يعني راون مثلا ليس له إلا حديثان أو ثلاثه فليس له من التلاميذ إلا مثلا تنميذ واحد أو اثنان أو سلاسة فاذا كان مقلا في الحديث فهذا يؤدي إلى الجهل بحال هذا الراون لأن المكسر يعني يشتهر أمره ويزاع صيته بين الناس لكن إذا كان مقلا أدى ذلك إلى الجهل بحال هذا الراون يبقى السبب الثاني من أسباب الجهالة أن يكون الراوي مقلا من الحديث أن يكون الراوي مقلا من الحديث ليس له إلا حديثان أو ثلاثة أو أربعة فلا يكسر الآخذون عنهم فيؤدي ذلك إلى الجهل بحال هذا الراوي نعم. السبب الثالث على متصريح الاسم لأجل اختصار ونحوه ويسفى الله لغير المصرح في اسمه المنهة. نعم. عندنا في علم الحديث اخوة في الغالب أن تقول حدثني مثلا فلان ابن فلان وتسميه تقول مثلا حدثني محمد ابن إسماعيل البخاري حدثني محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري حدثني سليمان ابن مهران الأعمش لكن تجد في بعض الأحاديث بعض الرواي يقول حدثني شيخ ولا يسميه أو حدثني رجل أو حدثني فلان ابن فلان يقول فلان يعني ابن فلان واضح؟ أو مثلا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار أو قام رجل فقال يا رسول الله في كل عام لما, لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حج فقام رجل فقال أفي كل عام يا رسول الله فهنا الرجل لم يسمى لم يصرح باسمه في بعض الأسانيد أيضا تجد الراوي يقول حدثني شيخ نحو حدثني رجل هذا يسمى بالحديث الايه الراوي الايه المبهم الراوي المبهم الأصل أن يصرح الراوي باسم من حدثه يقول حدثني محمد ابن إسماعيل البخاري حدثني الزهري حدثني الأعمش حدثني آآ مثلا آآ كذا لكن بعض الرواية قد لا يصرح باسم الراوي فيقول حدثني رجل أو حدثني شيخ أو حدثني فلان ولا يصرح باسمه هذا يسمى الراوي الإيه المبهم إذن إذا أردنا أن نعرف الراوي المبهم نقول هو الراوي الذي لم يسمى هو الراوي الذي لم يسمى هو الراوي الذي لم يسمى هو الراوي الذي لم يسمى حدثني رجل من هذا الرجل لا نعرفه لا يسمى حدثني شيخ حدثني فلان ابن فلان واضح فهذا ايضا مجهول الايه مجهول العين لا تعلم عينه لا نعرف من هذا الرجل الذي حدثه نعم مثال مثال قصصي معود الروي محمد البسايدي مش للخليدي لا الكلبي لا الكلبي لا لا تع... لا تعول على التشكيل في الكتاب يعني يعني غالب التشكيل في الكتاب خطأ لا تعول عليه هو الكلبي نعم نعم مصحف ولا ولا محرف على رأي الحوز بن حضرم نعم على رأي الحوز بن حجر محرف وعلى رأي المتقدمين مصحف ومحرف الاتنين يعني كان كذابا يعني هذا الرجل يا إخوة كان كذابا لكن شوف رزقه واسع ازاي ما شاء الله يعني له يعني أسماء كثيرة وألقاب و فغالب الكذابين يا إخوة كانوا يعني ما شاء الله لهم أسماء كثيرة ليه؟ لأن الكذاب العلماء يحرصون على تدليس اسم هذا الراوي الكذاب حتى لا يعرف إذا كان الراوي كذابا فالعلماء يدلسون هذا الراوي حتى لا يعرف فطارة يكون محمد ابن السائب ابن بشر الكلبي وأحيانا يكون محمد ابن بشر يعني ينسبونه الى جده والبعض يكنيه بكنيه يعني مثلا غير معروف بها المهم ان الراوي الكذاب دائما يعني العلماء يحرصون على تدليس اسمه حتى لا يعرف <تصفيق> نعم <تصفيق> الرواة لا أسول يا إخوة مش هينا التدليس التد... لا لا ما هو يعني احنا, إحنا بنفهم التدليس يعني إحنا قلنا مش هينا ذكرنا أن التدليس لا يقدح في عدالة الروي صح ولا لا مش التدليس بمعنى يا حسين هو التدليس يعني إيه إحنا بنفهم التدليس بفهما يعني إيه لكن التدليس عند العلماء قديما كان لا يقدح في عداله الراوي ليه؟ لأنه هو معروف أنه يدلس واضح؟ يعني معروف أن هذا مدلس وهذا مدلس وهذا مدلس وهذا ليس بمدلس يعني تخيل مثلا ابن عيينه كان يدلس الثوري ايضا ذكر بالتدليس واضح؟ فالتدليس يعني, يعني لا يقدح في عداله الراوي كما نفهم منه يعني لا هو هو يعني هو يعني لو يعرفون أنه مدلس هذا الروم مدلس ويعرفون أيضا محمد بن السائب الكلبي ويعرفون أسماءه الكثيرة ونوعته وألقابه فإن شاء الله لا يعني يمر مثل هذه الأحاديث على العلماء الجهابيز يعني واضح فإذا كان الروي كذابا فالرواه بلش العلماء الرواه يعني الرواه يحرصون على تدليس اسم هذا الروم حتى لا يعرف يعني يلونون في اسمه يلونون ايه في اسمه حتى لا يعرف حتى لا يفطن له واضح فثاره يعني ينسب الى جده وثاره ينسب الى ابيه وثاره يكنيه مثلا ابا النضر والبعض كانه ابا سعيد والبعض كانه ابا هشام والبعض سماه حماد بن السائب كما نقول نحن لمحمد حماده هو قال حماد بن السائب يعني ايه يعني يلون في اسمه حتى لا يعرف فهذا مثال للراوي الذي كثرت ايه نعوته فأدت إلى الجهاله بحال هذا الراوي نعم مثال كثرة نعوت الراوي محمد بن السائي من مشي الكلبي نسبه معطوه الى جدي الى جدي فقال محمد بن مشي فصلناه بعضهم حمال المستاذ وقلناه بعضهم أبا النطل وقلناه بعضهم أبا سعيد وقلناه بعضهم أبا إشان فصار أيها الله وقلناه وهو أحد. كل ذلك حتى لا يفطل لهم حتى لا يعرف لأنه كذاب واضح؟ نعم مثال قلت رواية الرومي وقلت من رواعة أو العشراء التالييني من التبعيد لأنه عنه غير حمال المستاذ مس تذاله على التوصيل الاسمي نعم يعني هذا الراوي اللي هو ابو العشراء الدارمي من التابعين ليس له إلا تمييز واحد فهذا الراوي مقل من الرواية مقل من الروايه لذلك يعني لم يروي عنه إلا تمييز واحد وهو حماد بن سلام مس تذاله على التوصيل الاسمي قول الراوي اخبرني فلان او شيخ او رجل او نحو ذلك تعريف المجهول هو من لم تعرف عيبه او صفته نحن ان المجهول ايه نحن عرفنا تعريف اخر هو الذي لم يرد فيه جرح ولا تعدي نعم ومعنى ذلك انه هو الذي لم تعرف ذاته او شخصيته او عرف شخصيته ولكن لم يعرف عن صفته شيء اي لم يعرف عن عدالته وضبطه شيء انواع المجهول يمكن ان يقال إن الوجوه جور ثلاثة وهي الأول جور العين تعريفه هو من ذكر اسمه ولكن لم ير عنه إلا مرة واحدة كل قرائته عدم قول إلا إذا وثق كيف الوصل بأحد المرات الأول إما أن وصفه غير مرّاه عنه وإما أن وصفه مرّاه عنه بشرط بشرط أن يكون من أجل الجرح والتعين هل يحدثيه اسم خاص ليس يحدثيه اسم خاص وإنما حديثه من نوع الطريق نعم أنواع المجهول ثلاثة نحن إن شاء الله هنلخص مجهول العين في كلمتين يعني طبعا الشيخ ما شاء الله يعني لكن احنا نريد أن نلخص مجهول العين في كلمتين الأول ما معنى مجهول العين أو من مجهول العين مجهول العين هو الراوي الذي لم يروي عنه إلا راوي واحد. بمجهول العين هو الراوي الذي لم يروي عنه إلا راوي واحد. يعني هذا الراوي ليس له إلا إيه تلميذ واحد فقط. يبقى إذا كان الراوي ليس له إلا راوي واحد يقال فيه إيه مجهول العين. واضح؟ طيب حكم حديثه لا يقبل إلا إذا وثقه إمام من أئمة الجرح والتعديل يبقى حكم حديثه لإذي وثقه إمام من أئمة الجرح والتعديل يبقى كده دي خلاصة مجهول العين بل الأول مجهول العين هو الراوي الذي لم يروي عنه إلا راو واحد حكم حديث لا يقبل حديثه إلا إذا وثقه إمام من أئمة الجرح والتعديل واضح؟ لكن إذا لم يوثق ولم يجرح، فيكون حديثه إيه؟ يعني يكون حديثه ضعيفا. نتوقف فيه لأنه إيه؟ مجهول العين، إيه لم يرد فيه جرح ولا تعديل واضح يا إخوة؟ يبقى مجهول العين هو الراوي. الذي لم يروي عنه إلا راو واحد ما نكمل التعريف نسيتنا أن نكمل ولم يوثق ولم يجرح هذا قيد مهم هو الراوي الذي لم يروي عنه إلا راو واحد ولم يوثق ولم يجرح لتكملة تعريف واضح يبقى مجهول العين هو الراوي الذي لم يروي عنه إلا راو واحد ولم يوثق ولم يجرح حكم حديثه يقبل أو لا يقبل حديثه إلا إذا وثقه إمام من أئمة الجرح والتعديل واضح؟ نعم مجهول الحال ويسمى المستوط تعريفه والروع عنه في فأكثر لكن لم يوثق حبه ويده أرى على الصحيح الثاني البالاء المشهور هل هذا اسمه المجال ليس المجال اسمه المجال المجال المجال من نوع طيب طيب النوع الثاني من المجال المجاهيل مجهول الحال ومجهول الحال هو من روى المجال المجال يعني المجال فصاعدا من العدول ولم المجال ولم يجرح ثاني المجال المجال المجال المجال المجال المجال الذي روى عنه راويان فأكثر من العدول ولم يوثق ولم يجرح هو الراوي الذي روى عنه راويان فأكثر من العدول ولم يوثق ولم يجرح يعني إذا كان الراوي ليس له إلا راوي واحد يكون مجولي العين فإذا روى عنه راويان فأكثر انتقل من مجهول العين الى مجهول الايه الحال واضح يا اخوه انتقل من مجهول العين الى مجهول الحال ولم يوثق ايضا ولم يجرح واضح طيب حكم روايته الرد على الصحيح الذي قاله الجمهور يعني اذا روى عن الراوي راويان فاكثر ولم يوثق ولم يجرح نتوقف في روايه هذا الراوي نتوقف ايه في روايه هذا الراوي لانه لم يوسق ولم يجرح فهو مجهول الحال نعم المبهم ويمكن ان نعود المبهم من الوعي المجهول وإن كان على انه الحديث قد عليه اسما خاصه لكن حقيقته لكن حقيقه المجهول تعريفه هو ماذا نصرح اسمه في الحديث حرم روايته عدم مقرور حتى يصرح الراوي عنه اسمه او يعرف اصحابه يوليه من طريق آخر مصرحا فيه اسمه وسبب رد روايته جهاله عيده لان من أبهم اسمه جهلة عيده وجهلة عدالته من باب اولى فلا تقبل روايته يعني نعم فالمبهم احنا قلنا هو الراوي الذي لم يسمى والراوي الذي لم يسمى وروايته مردودة وروايته إيه مردودة لماذا؟ لأن هذا الراوي لا تعرف عينه يعني إذا قلت حدثني رجل من هذا الرجل؟ فهذا جهلت عينه وإذا كان مجهول العين فهو مجهول الحال من باب أولى يعني إذا جهلنا من هذا الرجل فمن باب أولى أن نجهل حال هذا الرجل هل هو ثقة أو ضعيف لذلك كان حديثه مردودا لأن لا نعرف حال هذا الرجل الذي حدث بهذا الحديث فإذا كان مجهول العين فهو مجهول الحال من باب أولى فنحن لا نعرف عينه لا نعرف اسم هذا الراوي ومن ثم لا نعرف حال هذا الراوي هل هو ثقة أو ضعيف نعم لو ابهم بالوقت التعليم فلتبقى روايته وذلك مثل ان يقول الراوي عنه القرني الثقه والجواب انه لا تقبل روايته ايضا على المصاحف لانه قد يكون ثقه عندهم غير ثقه عند غيرهم هل لحديثي اسم خاص نعم لحديثي اسم خاص هو المبهم والحديث المبهم هو الحديث الذي فيه رابي لم يصرح في نظامك المصرح في اسمي قال الغوني في منظومته مبهم ما فيه لم يسمى نعم طيب احنا قلنا المبهم هو الراوي الذي لم يسمى لكن احيانا بعض الرواه يقول حدثني الثقة حدثني الثقة او حدثني رجل من خيار المسلمين او حدثني من لا اتهي فهذا فيه ابهام وزيادة الزياده زيادة هو عليه ان هو ثقه لو احسنت ان هو عدلهم يعني هو ابهمه وايه وعدلهم يعني في الحاله الاولى قال حدثني رجل فقط ولم ايه ولم يعدله لكن في الحاله الثانيه قال حدثني الثقه ابهمه وايه وعدلهم او حدثني رجل من خيار المسلمين أيضا أبهمه وإيه؟ وعدله أو حدثني من لا اتهم كما نفعل نحن حدثني إيه؟ من لا اتهم فهذا يقال له إيه؟ التعديل على الإبهام هذا يقال له إيه؟ التعديل على الإبهام يعني عدله وأبهم اسمه تقول حدثني ثقة طيب من هذا الثقة الذي حدثك ربما كان ثقة عندك مجروحا عندي أنت عندما تقول حدثني عن الثقة طب ما تخبرني بهذا الثقة حتى أطمئني إلى خبري لكن هو يقول حدثني الثقة من الثقة هذا لا يعرف فهو أبهمه وعدله في آن واحد فيقال هذا التعديل على الإبهام يسمى التعديل على الإبهام الحالة الأولى هو أبهمه فقط حدثني رجل الحالة الثانية أبهمه وعدله يعني عدله يعني وثقه قال حدثني ثقه فهل إذا قال حدثني من لا اتهم يقبل حديثه أو لا يقبل ما رأيكم شيخ ياسر طيب من يعلم لماذا لا يقبل ما هو قال حدثني الثقة فضل فضل يا شيخ لماذا؟ ربما يكون هذا هو الجواب نعم هذا هو الجواب أحسنت لا وصقه إنه وصقه إنه وصقه لابد أن يصرح باسمه الإمام الشافعي رحمه الله إخوة من أكثر الأئمة تعديلا على الإبهام وكان يقول حدثني من لا أتهم وهذا الذي يقول فيه حدثني من لا أتهم كان متروكا عند العلماء انظر وهو من الشافعي فما بالك, بالك بمن دون الشافعي المام الشافعي مع جلال القدر كان يقول حدثني من لا أتهم وهذا الذي نعته بهذه الصفة كان متروكا عند العلماء يعني مش ضعيف فقط متروك والمتروك طبعا أشد إيه من الضعيف ف فلذلك لابد أن يصرح باسمه لربما كان ثقة عند يحيى بن معين ضعيفا عند غير من العلماء ولا لا يحيى بن معين يعني ربما أخطأ في توثيق هذا الرجل ربما يعني لم يخبر حال هذا الروي ربما مثلا تقول حدثني الثقة ربما إذا ذكرت اسمه أنا عرفته بغير ذلك واضح فمن علم حجة على من لم يعلم فلا بد أن يصرح باسم هذا الراوي حتى يقبل حديثه النقطة في ذلك ايه ربما كان ثقة عندك ضعيفا عندي ربما إذا ذكرت اسمه عرفته بغير ذلك واضح؟ ومن علمه حج على من لم يعلم فعرفنا يا إخوة ما معنى التعديل على الإبهام وحكم حديث هذا الراوي لا يقبل حديث الذي عدل على الإبهام حتى يصرح باسمه ويعرف حاله نعم قشر المصنفات في أسناب الجهاد اولا في كثرة مهوت الراوي صنفت فيها الخطيب مكتاب موضح أوهاد الجمع والتفريق ثانياً في غيرة الروايط الراضي صنف, فيه صنف فيها كتب سميت كتب الوحدات أي الكتب المشتمله على ما لم يرم عنه إلا واحد ومن الكتب الكتاب الاول يا اخوه اسمه موضح اوهام الجمع والتفريق بعض الاخوه بينطقوا ايه موضح لا هو موضح اوهام الجمع والتفريق كما قرأ ذلك قارئنا موضح اوهام الجمع والتفريق الكتاب الثاني للامام المسلم اسمه الايه المنفردات والوحدان يعني كتاب اسمه الوحدان يعني ايه الوحدان يعني الإمام مسلم رحمه الله جمع في هذا الكتاب الرواه الذين ليس لهم إلا إيه تلميذ واحد فقط أو راو واحد وسماه الوحدان جمع واحد يعني فجمع الرواه الذين ليس لهم في الدنيا كلها إلا راو واحد فقط تلميذ واحد تلعب إبن الدنيا فيذكره في هذا الكتاب وسماه المنفردات والوحدان وهو مطبوع الإمام مسلم يعني انظر إلى دقة العلماء صنفوا في كل شيء الوحدان هذا علم من العلوم معناه الرواه الذين لم يروي عنهم إلا راو واحد فإذا وجد مثلا راويا ليس له إلا تلميذ واحد يعني يضع في هذا الكتاب اللي هو كتاب الـ الـ الوحدان نعم تبا في عدد في عدد من تصريح الأسماء وصدر فيه كتب الكتب المهمات مثل كتاب الأسماء المهمة في أمثال محكمة الخطيب البرداني وكتاب المستفاد في المهمات المدن والأسماء لولي الدين الروم نعم الآن اسألكم سؤالا يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم يطلوا عليكم الآن رجل من أهل الجنة ده يسمى ايه احنا اتفقنا انه يسمى ايه رجل يطلع عليكم رجل يسمى ايه مبهم طيب هذا الابهام وقع في الاسناد ولا في المتن في المتن طيب اذا اردت اذا اردت ان اعرف من هذا الراوي الذي ابيم في هذه الروايه نعم طيب طيب ارجع الى كتب ايه الان انا اريد ان اعرف من الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يطلع الان عليكم رجل من اهل الجنه ارجل كتب ايش يا ياسر كتب المبهمات العلماء صنفوا كتب في الإيه؟ في المبهمات هي كتب تسمى كده كتب المبهمات فاذا كان عندك مثلا حديث تريد ان تعرف من هذا الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يطلع الان عليكم رجل من اهل الجنه ثلاث مرات لم يصرح باسم في هذه الرواية ف أرجى إلى كتب الإيه؟ المبهمات الكتب التي صنفت في مبهمات الإسناد والمتن واضح؟ فالعلماء يحرصون على يعنون بذكر اسم هذا الراوي الذي أبهم في هذه الرواية ويقولون هو فلان ابن فلان ويصرحون باسمه واضح؟ فإذا كان عندك راوي مبهم في الإسناد أو في المتن أرجى إلى كتب الإيه؟ المبهمات التي صُنفت في المبهمات أي مبهمات الإسناد والمد. دي فائدة معرفة الكتب أخو يعني معرفة الكتب دي فن يعني معرفة الكتب فن كمعرفة الدواء يعني مثلاً الصيدلي الذي لا يعرف الدواء أو الطبيب الذي لا يعرف الدواء هل يكون طبيباً ناجحاً لا يمكن واضح لا يعرف الدواء لا يعرف أن هذا الدواء مثلا علاج لمرض كذا وهذا الدواء علاج لمرض كذا لا يعرف هذا ولا يعرف الأدوية الجديدة التي خرجت كذلك معرفة الكتب إذا عرفت أن هناك كتبا ألفت في المبهمات تستطيع إن شاء الله أن عندما يرد عليك حديث في راوي مبهم تريد أن تعرف اسم هذا الراوي ترجع إلى كتب المبهمات مثلا راوي لم يروي عنه إلا رو واحد طب أرجع إلى كتب الإيه؟ الوحدان طب حديث مشتهر على الألسنة العجل من الشيطان أو النظافة من الإيمان من حج فلم يزرني فقد جفاني أرجع إلى كتب الوحدان كتب التي ألفت في الأحاديث المشتهر على الألسنة نحن ذكرنا واضح فالحمد لله يعني العلماء رحمهم الله يعني لم يتركوا شيئا إلا وصنفوا فيه إيه؟ كتبا مفردة فا لود من معرفة هذه الكتب لأنها مهمة. دي سلاح طالب العلم معرفة الإيه الكتب يعني سلاح طالب العلم أن يعرف الكتب التي أُلِفَت في كل فن يعني نعم نعم. هنأخذ بس ال البدعة إن شاء الله ونقف على الفصل الثالث إن شاء الله. قال المعلم البدعة تعريفه يعني إحنا إن شاء الله القارئ هيقرأ ال البدعة كلها. وأنا ألخص الإيه؟ ألخص إن شاء الله في ثلاثة أسطر حكم حديث مبتدع ولكن نقرأ إن شاء الله القراءة ثم نلخص الإيه؟ نلخص الـ هذا المبحث في سطرين أو ثلاثة نعم قال المؤلف البدع يعيشون جغة مصدر بالبلع بمعنى أنشاء كالثلع كما في القول مصر الحدث في الدين بعد الإكمال أو مستحيث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الأهواء والأعمال أنواعها البدعة من أعاد النوع الأول بدعة المكفرة أي يكفر صاحبها بسببها كأن يعتقد ما يستهدف من كفر والمعتقد من أن الذي ترده ويده من انكر أمره متواتر من أنكر أمره المتواترة من الشرع معلوما من الدين للترور أو من اعتقد عكسه الثاني بدعته مخصطة أي يفسق صاحبها بسببها وهو أن لا يمتدع بدعته التكفير اصلا حب رؤية المتدعة إن كانت بدعته مخفرة ترد رؤيته وإن كانت بدعته مخصطة فالصحيح الذي عليه الجهور أن رؤيته تقبل بشرطين الاول طيب الأول لا يكون داعية إلى بدعته والثاني أن لا ما يروي بدعته قال لي حديث اسم خاص ليس لحديث المبتدع اسم خاص به واندمج في النوع المذموم كما عرفت ولا يقبل الا الشروط التي ذكرت الانفه حديث الراوي المبتدع حديث الايه الراوي المبتدع طبعا الرواه ينقسمون إلى قسمين رواه من أهل السنة جعلنا الله منهم ورواه من المبتدعة. يعني وسمه ببدعة فيقال مثلا فلان المرجئ أو الخارجي أو كان يرى القدر كان يرى الارجاء أو كان مثلا من النواصب ولا يزو بالله أو رافضي أو شيعي فهذا يقال له الراوي المبتدع يعني هذا الراوي وسمه ببدعة من البدع ولا يزو بالله فطبعا إذا كان الراوي ثقة ومن أهل السنة والجماعة قبل حديثه يعني لا غضاضه في ذلك لكن العلماء بحثوا في روايه الراوي المبتدع الراوي المبتدع الذي خالف الكتاب والسنه هل يقبل حديثه او لا يقبل حديثه واضح فنحن نتكلم عن الرواه ايه المبتدع لا نتكلم عن الرواه من اهل السنه والجماعه طيب فالعلماء رحمهم الله قبل حديث المبتدع بثلاثه شروط العلماء قبل حديث المبتدع بثلاثه شروط يعني اذا قلت لك اذكر حكم روايه المبتدع تقول حديث المبتدع يقبل بثلاثه شروط الشرط الاول الا يكون مكفرا ببدعته ده الشرط الاول الا يكون الراوي مكفرا ببدعته ألا يكون الراوي مكفرا ببدعته طيب الأمر الثاني لكي يقبل حديثه ألا يكون معاندا ألا يكون معاندا ده شرط الثاني ألا يكون معاندا طب من المعاند؟ المعاند هو الذي أقيمت عليه الحجة وبينت له السنة فلم يرجع واضح ده المعاند يعني هذا الراوي المبتدع أقيمت عليه الحجة وبينت له السنة وبين له الحق لكنه عاند فلم يقبل هذا الحق هذا يقال له الراوي المعاند يبقى الشرط الأول ألا يكون مكفرا ببدعته ألا يكون معاندا الشرط الثالث ألا ألا يروي حديثا منكرا يؤيد بدعته الا يروي حديثا منكرا يؤيد بدعته ألا يروي حديثا منكرا يؤيد بدعتهم قلت انا يا جماعه ولا خلاص طيب طيب طب اذا كان هذا الراوي غير مكفر ببدعته وليس معاندا لكن روى حديثا منكرا يؤيد به بدعته هل يقبل حديثه او لا يقبل لا يقبل يعني لو روى الرافضي حديثا فيه سب لابي بكر رضي الله عنه او فيه سب لعائشه هل يقبل هذا الحديث لا يقبل ولا كرام حتى ولو كان غير مكفر ببدعته وحتى ولو كان غير معاني لكن روى حديثا يؤيد بدعتهم يعني مثلا لو المرجئ روى حديثا قال فيه يعني هو يعني زعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاعمال ليست من الايمان وله الله بالله طبعا ده اعتقاد المرجئه يقولون الاعمال ليست داخله في مسمى الايمان اهل السنه يقولون الايمان ايه قول وعمل يزيد وينقص فالاعمال عند اهل السنه والجماعه داخله في مسمى الايمان بدليل قول تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم اللي هي الصلاه الى بيت المقدس فسمى الله عز وجل الصلاه الى بيت المقدس ايه ايمانا فالاعمال عند اهل السنه والجماعه تدخل في الإيه؟ في مسمى الايمان عند المرجئه لا الايمان عندهم الاعمال لا تدخل في مسمى الايه الايمان الاعمال فلو روى المرجئ حديثا يزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاعمال ليست من الايمان هل يقبل حديثه ليه لانه روى حديثا منكرا يؤيد بدعته وانتبئ الى هذا القيد منكرا ان يروي حديثا ايه منكرا يؤيد بدعته ليه قلنا منكرا يا اخوة يعني التفاصيل دي يعني ايه لغتل لما الشيخ محمد عبيد يجي يعني لكن كده احنا قلنا ان حديث يقبل بهذه الشروط الايه انت مطالب بهذا فقط وهذا سؤال مهم اذكر حكم حديث المبتدع الراوي المبتدع الذي يعني وسم ببدعه من البدع مع كونه ثقة يعني لا تنسى هذا القيد هو ثقة لكن مبتدع يعني بدع مثلا يرى القدر او الارجاء او كذا او كذا فالعلماء يقبلون حديث هذا الراوي بشروط الثلاث طيب هناك شرط مشهور في كتب المصطلح ومشهور عند العلماء وهو الا يكون هذا الراوي داعية إلى بدعته هذا تجد كثيرا في كتب المصطلح وهذا الشرط في الحقيقة لا يلزم يعني لا, لا تلازم بين كون الراوي يعني داعية إلى بدعته وبين هو لا يقبل حديثه لا قد يكون داعية إلى بدعته والعلماء قبلوا حديث هذا الراوي واضح؟ يعني هنا المؤلف اشترط ان يكون داعية الى بدعته وهذا ما رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب نزهة النظر قال لابد ان يكون هذا المبتدع غير داعية الى بدعته يعني لا ينشر البدعة ولا يجادل ولا يناظر الناس ولا يدعو الناس اليها نعم في يعني الاخ بيسأل البدعة قدح في العدالة لكن هو يعني ابتدع هذه البدعه متاولا يعني يرى انها الحق يعني المبتدع هو فعلا يعني البدعه تؤثر في عداله الراوي لكن لما كان متاولا يعني هو يرى أنها ان الحق ان الاعمال ليست داخله في مسمى الايمان لذلك تجد التوبه يعني قليل من المبتدعه الذين يتوبون ليه لانه يعتقد أنه على السنة ويعتقد على الصواب لذلك التوبه قريبه من اهل المعاصي بعيده عن من اهل الايه من اهل البدع ليه لانه يرى انه على الحق وهو يعني هو على السنه ونحن على البدع وله بالله فلما كان هذا الراوي متاولا آآ لم آآ تطعن البدعه في عدالة الراوي كما طعنت الايه الكبيرة أو الذي يرتكب الكبيرة يرتكب الكبيرة وهو يعلم أنه يرتكب محرما الذي يشرب الخمر يعلم أنه يشرب إيه؟ الخمر ويعلم أنه محرما لكن المبتدع هو يظن أنه على الحق واضح فهو متأول واضح يا اخوة فالعلماء قالوا لابد أن يكون هذا الروي غير داعية إلى بدعاته وهذا لا ليس بشرط يعني لا يلزم لماذا لأن البخاري رحمه الله احتج براو من الخوارج وكان داعية إلى بدعته اللي هو عمران ابن حطان عمران ابن حطان هذا الرجل كان من الخوارج وكان داعية إلى بدعته واحتج به البخاري رحمه الله روى له حديثين هذا الرجل اللي هو عمران ابن حطان كان يمدح قاتل علي رضي الله عنه اللي هو من قتل علي عبد الرحمن بن ايه ملجب كان هذا الخارجي الخوارج طبعا يعني الذين خرجوا على الصحابة كان يمدح هذا الرجل اللي هو عمران بن حطان الذي احتج به البخاري كان من اكبر الدعاء الى البدعة حتى قال فيه يعني قال فيه بيتين من الشعر اللي هو عمران هذا يمدح قاتل سيدنا علي رضي الله عنه قال فيها يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره لا يوما هذا الأمران يعني يذكر هذا القاتل عليه إني لأذكره لا يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا والعياذ بالله يمدح قاتل إيه؟ عليه بن أبي طالب رضي الله عنه يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لا أذكره يوما فأحسبه أوف البرية عند الله ميزانا والعزيز بالله فومع ذلك احتجب به البخاري في الصحيح كذلك الإمام مسلم إلى أن يأتي أخونا الشيخ محمد مسلم أيضا احتجب براون احتجب براون رافضي وهو عدي بن ثابت وهو ايه عدي ابن سابق هذا الراوي كان رافضيا وكان ايضا من الدعاء الى البدعة ومع ذلك احتج به مسلم في الصحيح والادهى والامر يا اخوة ان مسلم رحمه الله روى له حديثا في فضل علي انظر الى هذا يعني رافضي ومع ذلك روى له مسلم حديثا في فضل من علي والراوف طبعا بايه طبعا بيقال له من علي رضي الله عنه ومع ذلك روى الإمام مسلم لعدي بن ثابت هذا الرفضي حديثا في فضل علي لكن احنا قلنا ايه في القيد ألا يروي حديثا ايه منكرا قلنا أهم حاجة القيد ده منكرا فعدي بن ثابت روى حديث يعني في فضل علي يقول فيه علي رضي الله عنه والذي فلق الحبة علي رضي الله عنه يقول لكن انا هقرأ الحديث ثم هسأل سؤال والذي فلق الحبة وضرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي تعالي بن أبي طالب يقول أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح السؤال الآن هل هذا المتن منكر أو ليس بمنكر ليس بمنكر إيه النكر اللي فيه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق كلام لعلي النبي طالب النبي بيقول للعلي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق هل في هذا الكلام نكاره إخوة لا ما فيهوش نكارة فعلا لا يحب عليا إلا مؤمن ولا يبغضه إلا إيه منافق ولعاذ بالله واضح فهذا الحديث ليس فيه نكاره لذلك رواه الإمام مسلم في الصحيح بالرغم من الذي رواه رافضي وعدي بن سابت وكان من الدعاء لكن كان ثقة لا يكذب ولا يرى الكذب. إذا في المغفلين ولا يرى كذب. إذا كله كذب كذب عنه وكل أصلاً بني أنت في لا ما هو طبعا الروافض من أكذب الطوائف يعني من أكذب الطوائف المبتدع هم الروافض لكن هذا لا يلزم في كل اللي في كل الأشخاص يعني هم مجموعة هؤلاء من أكذب الناس لكن مش الجميع يعني طبعا تجد فيهم مثلا الصادق يعني ما شاء الله تجد يعني الروافض كلهم كذبة لا. لكن هم من أكدر الطائف المبتدع اللي هم الرافض والعزب بالله، لذلك نقول إن إي ألا يروي حديثا منكرا يؤيد بدعته، كما مثل لو روى الرافضي حديثا يزعم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة من بعدي لعلي بن أبي طالب، ده متن ده في نكارة لمفتش نكارة في نكارة واضح؟ فليل إنه ينسب الخلافة ويزعم أن الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وهذا طبعا في طعن في الصحابة في إجماع الصحابة واضح لذلك قلنا ألا يروي حديثا منكرا يؤيد بدعته واضح يا إخوة بالخلاصة الآن حديث المبتدع يقبل بشروط الثلاثة ألا يكون مكثرا ببدعته ألا يكون معاندا ألا يروي حديثا منكرا يؤيد إيه بدعته طيب ولو والحسيني ده حديث ده حسيني مش حسيني مش حسيني. في الغالب بيكون من احاديث المخذوبه يعني مني ماشي صح ممكن الكلام يعني مش منكر. لكن طبعا مش ده هو المجدل الشرط الوحيد لقبول أحاديث الا يكون المتن منكرا طبعا حديث العجله من الشيطان والنظافه من الايمان وأحاديث الالهريسة تشد الظهر. عزل الشيعة هم أقتنعون. لا لا بالشرط لا لا هو يعني أكثر الأحاديث الموضوعة يا إخوة أكثر الأحاديث الموضوعة أكثر الأحاديث الموضوعة المتميتاتها جميلة جدا. يعني مثلا الحديث عليكم بالعدس فالنوى يشد الظهر ويكسر الدماء ويراقك القلب طبعا ده منكر طبعا ده منكر سردا ومتنا يعني لكن غالب الأحاديث الموضوعة طبعا متونها في غاية الروعة والجمال، نظافة من الإيمان والعجلة من الشيطان وأحاديث كثيرة يعني أحاديث الموضوع، فليس يعني يعني ليس فقط لن أرد الحديث أن يكون المتن منكرا لا الكذاب يروي أحاديث في غاية الجمال يعني واضح، فالأخي يقول يعني هذا الحديث ليس فيه نكارة الحسين مني وأنا من الحسين قلت له ليس يعني شرطاً. أن يكون المتن منكرا حتى يرد لا قد يكون المتن في غاية الجمال ولكن يرد لأن في الإسناد كذاب مثلا أو وضاع أو كذا واضح؟ نعم لا هو حديث أنا أظن أنه مكذوب يعني هم من, من صنع يعني الشروط مرة أخرى أشارت الأول لقبول حديث المبتدع ألا يكون مكفرا ببدعته ألا يكون إيه مكفرا ببدعتي ثاني الا يكون معاندا الا يكون معاندا الا دي اخوه اللي هي إيه؟ ان لا كلمه ان لا هي تكتب ان ولا لكن عند النطق نقول ايه الا أشهد أن لا اله الا الله طبعا كلمه أن لا اله الا الله بتكتب الا لكن عند النطق بنضغم اللام في الإيه؟ في النون وتنطق لاما لا اله الا الله كذلك هنا ألا يعني أن لا طبعا منفية ألا يكون معاندا والمعاند قلنا من أقيمت عليه الحجة لكن لم إيه لم يرجع إلى السند الشرط الثالث ألا يروي حديثا منكرا يؤيد بدعته وإحنا قلنا القيد إيه أن يكون الحديث منكرا لكن لو كان هذا المبتدع ثقة وروى حديثا ليس فيه نكارة فلا غضاضة في قبول هذا الحديث كما في حديث إيه والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إليه إنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق هذا المتن ليس فيه نكارة وهذا الروا الرافضي ثقة فالإمام مسلم روى له هذا الحديث في الصحيح وكان من الدعاء إلى البدع ومع ذلك احتج بحديث لا يعني هم يعني لا يكفر الا من اقيمت عليه الحجه آه لا هم هم يعني هم عندهم اقوال كفريه أقوالهم اقوالهم كفريه كلها أقوالهم كلها ايه كفرية. لكن لا يلزم أن من في كل من قال كفرا او فعل كفرا ان يكفر حتى تقام عليه الايه الحجه واضح فهم الروافد الروافد دول كفار على العموم نقول لي الروافد كفار لكن هل كل واحد بعينه يكفر لا لا يكفر إلا إذا قيمت عليه الإيه الحج لابد أن تنتفي عنه الموانع وتتوفر فيه الشروط حتى أحكم عليه بالكفر لكن عموم الروافد كفار ولا عزم يعني الروافد كفار واضح يعني على الإطلاق هذا نكفر على الإطلاق لكن المعين لا يكفر حتى تقام عليه الايه الحجه واضح ما هو هو القيد هو القيد يعني الضابط حتى تقام عليه الحجه اذا اقيمت عليه الحجه وبينت له السنه فلم يرجع هذا العلماء هم الذين يحكمون عليه بالكفر في مساله سب الصحة بس في ايه ما عنده بياخذوا في اقوال في ربنا صحة على في صفات ربنا وفي الكلام. ما احنا قلنا الروافض اقوالهم كفرية لكن طبعا ليس كل من قال كفرا او فعل كفرا يكفر الا اذا اقيمت عليه الايه الحج لربما كان يعني جاهلا او متاولا او لا يعرف السنة واضح فلابد ان تقام عليه الحج وبعد ذلك العلماء هم الذين يحكمون عليه بالكفر واضح يعني الكفر هذا مرجعه الى اهل العلم, العلم العلماء الكبار واضح يعني ليس تكفير لكل احد فاذا قيمت على الشخص الحجة وراء العلماء تكفيره وكفره نعم محمد محمد عبيد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 مخد... خدناش الكتاب كله لا بس احنا كنا كده ايام الثوره ايوه شوف لما توقف صور طيب لا ان شاء الله احنا نكمل الكتاب حتى لو هنكمله قراءه فقط لكن ان شاء الله هنكمل الكتاب يعني لكن احنا الحمد لله يعتبر اخذنا يعني شيئا يعني اهم شيء في العلم الحديث يعني يعني شيء اللي هو ممكن ايه يمشيك في قراءة العلم يعني يعني علم الحديث يعني ايضا هو من علوم الايه علم الآلة هو وسيلة للفهم كلام العلماء يعني إذا قيل هذا حديث مثلا هذا الروا مبتدع وإذا وجدت مثلا مبتدعا في البخاري ما تقولش إذا مبتدع والبخاري روا له يعني أو كذا إذا قيل هذا حديث مرسل هذا حديث مثلا مقلوب أو هذا حديث مدرج هذه الكلمة مدرجة يعني تستطيع أن تفهم كلام العلماء عندما تقرأ في كتب آل العلم فهو يعني علم الحديث هو علم آلة يعني يعين على فهم كلام العلماء واضح؟ دي يعني إذا, إذا لم تخرج إلا بهذه الثمره فاكرم وأنا بها من ثمره إلي أنت تفهم كلام العلماء إذا قال حاوذ مثلا هذه الكلمة مدرجة في الحديث عرفت يعني مدرجة يعني ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم نعم <تصفيق> <لا. تصفيق> نقرأ إن شاء الله الله قال المعلم سوري تعريف التعريف سيد الحف هو ما ينصح به لوصيبته على ذات الخطأ. الوعظ سيد الحف نوعان،هما الأول إما أن يمشي سوء الحف معه من أول حياته ولازم في جميع حالاته، ولا يزده خبره الشاذ على رأي بعض أهل الحديث. والثاني إما يكون سوء الحف طالع عليه إما لكبره أو لذنب صري أو لاحتراق قطبي. فهذا يسمى المخترط حرم روايته. أما الأول وهو نشا على سوء الحرس فروايته مردوده وأما الثاني أي المخترط فالحكم في روايته المفسير الاتي فما حدث به قبل فما حدث به قبل الاختلاط وتميز ذلك فمرضوح وما حدث به بعد الاختلاط فمرضوح وما لم يتميز أنه حدث به قبل الاختلاط أو بعد حتى <تصفيق> نعم سوء الحفظ يا إخوه ده السبب الأخير من أسباب الطعن في الراوي احنا اشترطنا في قبول حديث الراوي أن يكون إيه؟ الراوي إيه ثقل أو عدلا ضابطا طيب إذا كان هذا الراوي سيء الحفظ هو فقط شرط الضبط أحسنت واضح فسوء الحفظ هذا معناه أن الراوي فقد شرط الضبط اللي هو الحفظ يعني لأنه يعني مثلا روى مثلا مائة حديث أخطأ مثلا في سمانين حديثا أو في سبعين حديثا فدل ذلك على سوء حفظ هذا الراوي لذلك تجد العلماء مثلا إذا كان الراوي ضعيفا يقولون فلان سيء الحفظ وهذا يقوله الحافظ ابن حجر كثيرا في كتاب تقريب التهذيب يقول فلان سيء الحفظ ليه يعني أن الأحاديث التي أخطأ فيها أكثر من الأحاديث التي أصاب فيها يعني إذا روى مائة حديث مثلا أصاب في عشرين وأخطأ في ثمانين واضح؟ فيقال فيه فلان سيء الحفظ يعني حفظه ليس جيدا وسوء الحفظ هذا إما أن ينشأ مع الراوي من أول حياته يعني هذا الراوي من يوم ولادته أمه وهو إيه؟ سيء الحفظ واضح يعني ضعيف يعني لم يطرأ عليه شيء جديد هو يعني حاله يعني حالة حال واحدة فلان سيء الحفظ من يوم ولدته أمه وهو كذلك لكن بعض الرواه كان ثقة في أول حياته انتبه بعض الرواه كان ثقة في, إيه؟ في أول حياته لكن هذا الرجل قدر الله عز وجل عليه مصيبة، فأثرت هذه المصيبة فيه في, في حفظه وضبطه، يعني في عقله، يعني أبطليا مثلا بعض العلماء كان ثقة لكن صريقة حلي له ذهب يعني، فلم يتحمل هذه المصيبة، فاختل ضبطه، يعني إيه مصيبة في عقله، فاختل إيه ضبطه، فهذا يقول نشأ عليه او طرأ عليه سوء الحفظ هو كان في اول حياتي ثقه لكن لما كبر في السن مثلا يعني بلغ الثمانين ضعف حفظه واصيب بسوء الحفظ او مثلا ابتلي بمصيبه مثلا ولا بالله بعض الرواه كابن لهيعه احترقت ايه كتبه فلم يتحمل المصيبه فساء ايه حفظه يعني اصيب بشيء في عقله فساء ايه حفظه واضح فالراوي اللي هو سيء الحفظ من يوم ولادته أمه هذا حديثه إيه له حالة واحدة وهو الضعف لكن الراوي الثقة الذي كان ثقة في أول حياته ثم طرأ عليه سوء الحفظ هل يقبل حديثه أو يرد في تفصيل واضح؟ في تفصيل إيه هو التفصيل؟ التفصيل ما حدث به قبل الاختلاط فهو إيه؟ صحيح يعني العلماء رحمهم الله يسمون طرق سوء الحفظ على الروب بالاختلاط يعني اختلط عقله لاعوذ بالله من شده المصيبه اختلط عقله فادى ذلك الى ضعف الحفظ فيسمون هذا الروب بالراوي المختلط ايه المختلط وتجد مثلا يقول فلان اختلط في اخر حياته يعني لما كبر في السن نسال الله ان يعني يمن علينا وعليكم بالصحه والعافيه عندما كبر في السن بدا أنا مع اختلط في اخرها ما اعرفش دي جديده في السن لا هو ما كانش اصلا في المصحف بتاعه فيه المعوذتان اصلا مكان يعني هو أصلاً في المصحف بتام خدش في معوزتين، فموضوع اختلط دي الجديدة عليه مش المهم إن عندما يكبر الإنسان في السن مثلا يبلغ الثمانين أو التسعين يبدأ حفظه إيه يضعف ويختلط عليه الأمور حتى إذا قيل له مثلا سفيان بن عيينة يكون من سفيان بن عيينة هذا واضح يعني لا يعرف سفيان بن عيينة مع أن سفيان بن عيينة يعرف ال الدان والقاسي. بسبب اختلاط هذا الراوي الذي كبر في السن فهذا يسمى بالراوي المختلط الذي اختلط في آخر حياته حتى يكون اختلط باخر واضح، فهذا الراوي حديث فيه ايه تفصيل ما حدث به قبل الاختلاط فصحيح ما حدث به قبل الاختلاط فصحيح يعني ما حدث به في حال الصحة والقوة صحيح وما حدث به بعد الاختلاط فأيه فضعيف طب كيف نعرف أنه حدثه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط يا أخور بالتاريخ ويتاني ممكن بس في حاجة يعني يعني أصرح من كده كيف نعرف أن أن هذا الحديث رواه قبل الاختلاط وهذا الحديث رواه بعد الاختلاط عن طريق عن طريق الت الطلبة تلاميز عن طريق التلاميذ فهناك كتب اولفت في الدروال المختلطين فيقول مثلا في هذا الراوي سمع منه قبل الاختلاط وهذا الراوي سمع منه بعد الاختلاط واضح طيب اذا روى عنه راو لا يعرف هل روى عنه قبل الاختلاط او روى عنه بعد الاختلاط هذا وارد ولا لا وارد وارد جدا إن يروي عنه راو لا يعرف هل روى عنه قبل أو بعد ماذا نفعل نتوقف يبقى, يبقى حديث الراون المختلط اللي هو ترأى عليه سوء الحفظ في اخر حياته في تفصيل ما حدث به قبل الاختلاط مقبول وما حدث به بعد الاختلاط مردود واذا حدث عنه راون لا يعرف هل حدث عنه قبل او بعد نتوقف فيه واضح وده سؤال مهم يا اخو حكم حديث المختلط المختلط حكم حديث المختلط المختلط الذي طرا عليه سوء الحفظ بعد ان كان ثقه يعني هو كان ثقه في اول حياته في شبابه لكن عندما كبر في السن ساء حفظه واختلط يعني بسبب الكبر كبر السن والشيخوخه او مثلا اصيبه ولا يعذ بالله بمصيبه فلم يتحمل هذه المصيبه فاثرت في عقله ومسمى اثرت في حفظه وضبطه هذا الراوي الذي طرا عليه سوء الحفظ حديث فيه التفصيل اللي احنا ذكرناه اما سيء الحفظ من يوم ولدته امه ده حديث ليس له الا حالة واحدة وهو الايه الضعف واضح طيب نتوقف ان شاء الله ووقفنا عند الفصل الايه الثالث واضح ونسأل الله ان شاء الله ان يعيننا على تكملة الايه الكتاب ونزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نقرأ إيه طيب بارك الله فيك الأخ يعني يذكر الإخوة بساعة الإجابة اللي هي آخر ساعة في يوم الجمعة اللي هي الساعة نحن التي نحن فيها الآن فان شاء الله كل أخ يجتهد في الدعاء ولا ينسى أن يدعو الله عز وجل لهذا البلد لا ننسى أن ندعو الله عز وجل لهذا البلد نعم وغزاكم الله خير. عن <تصفيق> هو لا لا ارجح الاقوال فيها ان هي آخر ساعة في يوم الجمعة بدي ارجح الاقوال فيه الدعاء عند ختم القرآن كان انس رضي الله عنه يجمع اولاده واهله ويدعو بعد ختم القران جزاكم الله خير صلى الله عليه وسلم وخيرك ما فقده آخر.